وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين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 رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المبين للقرآن الموضح لمقاصده وآياته قال الله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأوجب الله سبحانه وأوجب الله سبحانه النزول على حكم نبيه في كل اختلاف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأخبر سبحانه أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له سبحانه فقال جل وعز من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا أي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنة الله ورضوانه وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وكل هذه الأدلة وما جاء في معناها تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباع ما جاء به هذا الأصل العظيم أخذ به الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فكانوا رضي الله عنهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم محبين وله مطيعين ولسنته مقدمين وموقرين لا يقدمون على قوله قول أحد كائنا من كان سار ساروا على هذا المنهج ثم سار عليه التابعون لهم بإحسان أخذا بما في القرآن وبما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الوصية بذلك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ظلاء رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه يقول الصديق أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به وإني لا أخشى أن تركت شيئا من أمره أن أزِغ ولقد بلغ من تعظيم الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرضون تركه أبداً ولا يقبلون مع سنته رأي أحد بل يغضبون أشد الغضب على من لا يستجيب للسنة ولو كان أقرب الناس ولو كان من أقرب الناس إليهم ففي الصحيحين أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف بحصات فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد يخذف فقال عبد الله أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثم تخذف لا أكلمك أبدا الله أكبر هكذا تعظيم السنة بينما من في قلوبهم مرض يجعلون نصوص الوحي العوبة تتقادفها عقولهم وتتجاذبها أهواءهم ذلك ذلك لأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وقر الإيمان في قلوبهم فكانوا يعظمون الوحي من القرآن والسنة ولا يعارضونه برأي ولا هوا. لأنهم يعتقدون أنه من عند الله قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن أيها المسلمون تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته واتباع ما جاء به وتحريم معصيته في كل زمان ومكان تأكيدًا لما في القرآن قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وروا مالك والدارقطني والحاكم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني تركت فيكم شيئين لن تظلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يردى علي الحوض وروى الإمام أحمد والحاكم عن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقولون لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وسبحان الله وقع صدق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمنة المتأخرة حيث وجد من يطعن في بعض الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما وجد من يطعن في كتب السنة الصحيحة ويشكك في من ألفها وما أولئك بالمؤمنين ودأبت قنوات وصحف وكتاب على الطعن بالثنة وبعض أحاديثها بل ربما تجاوز ذلك إلى الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وذلك هو الكفر الصراح فقد أجمع العلماء على أن من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه في نفسه أو نسبه أو دينه أو استهزأ به أو غضم شأنه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم فقد وجب قتله وثبتت ردته ذكر ذلك القاضي عياض وغيره من العلماء وقال أبو بكر بن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وممن قال ذلك الإمام مالك بن أنس والليث بن سعد والإمام أحمد وإسحاق وهو مذهب الإمام الشافعي وقال القاضي عياض لا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره انتهى وقال العلامة الشيخ بن باز رحمه الله الطعن في كتاب الله أو في جناب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أكبر وردة عن الإسلام ثم ذكر الأدلة على ذلك عباد الله الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم عدول ثقات نقلوا السنة بكل أمانة وصدق وأن الواجب على كل مسلم أن يقبل ما جاء في السنة بلا شك ولا تردد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعرف من الصحابة من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيهم وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب مما عصمه الله فيه ولقد عانت السنة قديما وحديثا من طعن الرافضة والخوارج والمستشرقين الحاقدين والعلمانيين المفتونين والجهال الأغرار ممن يرد الأحاديث الصحيحة أو يطعن في بعض الصحابة ويشكك في صدقهم أو يستشكل حديثا لا يوافق ثقافته الغربية أو لا يوافق عقله المهزوم فحسبنا الله ونعم الوكيل إنه لمما يحزن أن يجد أعداء الإسلام من بين أبناء المسلمين من يتلقفون شبه الأعداء ويرددونها بلا وعي ولا بصيرة، والذي لا شك فيه أن جهود العلماء ولا سيما في عصر الرواية كانت جهودا كبيرة جدا في تتبع أحوال الرواه وضبط السنة النبوية وبيان صحيحها من سقيمها وتوضيح أحوال نقلة السنة، فوثق من كان عدلا ضابطا لحديثه وضعف من ليس كذلك. لا يخافون في هذا لوم تلائم ولو كان المتهم بالضعف أقرب قريب ولهم في هذا أخبار كثيرة ومواقف عجيبة ورحلات طويلة حتى قال التابعي أبو العالية الرياحي رحمه الله كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم وقال التابعي العالم الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد بل لقد رحل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى بلاد الشام شهراً كاملاً من أجل حديث واحد إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وكانوا يعظمون السنة وينكرون على من يبدي رأيه مع وضوحها وصراحتها حتى إن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت أرأيت إن غُلبت فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله أخرجه البخاري وإذا وضحت السنة وصح الحديث وجب أخذ به والانقياد إلى ما دل عليه قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفاهك. وعند قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكل بدعةٍ ضلالة وقال سفيان الثوري ينبغي للرجل ألا يحك رأسه إلا بأثر أيها المسلمون الحرص على تطبيق السنة الحرص على تطبيق السنة والعمل بها علامة صدق الإيمان وهو سبب الرئيس لفهم القرآن والعمل به ولهذا قال أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيأتين أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فجادلوهم بالسنة، فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب الله أخرجه الدارمي، ومن ثمارات تطبيق السنة، ومن ثمارات تطبيق السنة وصول العبد إلى درجة محبة الله. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور الرحيم فمن أحبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبَّ سنته وعمل بها أحبَّه الله وغفر له والناس يتفاوتون في هذا تفاوتًا عظيما وحظ الصحابة رضي الله عنهم من هذه المحبة أعظم حظ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن ثمرات محبة السنة والعمل بها أن يعصم الله صاحبها من الوقوع في الأهواء والبدع ولقد سبق حديث إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوب وقال حسار بن عطية ما أحدث قوم بدعة ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة اللهم أحن على السنة وتوفنا على السنة واجعلنا من أهل السنة اللهم بارك لنا في القرآن وفي السنة واجعلنا بهما منتفعين ولهما معظمين وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى المتمسكين بسنته والذاببين عنها إلى يوم الدين أما بعد فلقد من الله على أمة الإسلام برجال منها حفظوا سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حفظوها في صدورهم ثم كتبوها في سطورهم بدءا من الصحابة الكرام ومرورا بالتابعين وتابعيهم رحم الله الجميع ورفع درجاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء مشوا في طلب السنة على أقدامهم. ولحقتهم المتاعب والفقر وأنواع الابتلاءات ألفوا الصحاح وكتبوا السن وكتبوا السنن وبينوا الصحيح من الضعيف وكتبوا في علم الرجال وحذروا من الضعفاء ممن اختلت عدالتهم أو ساء حفظهم دافعوا عن السنة وعملوا بها وطبقوها في جميع أحوالهم ولهم في هذا أخبار وأحوال تدل على قوة إيمانهم ونظارة وجوههم وعظم يقينهم وصفاء سرائرهم وحبهم لنبيهم أم لا أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث من حفظه بالإسناد ثلاثين ألف حديث وكتب والده أبو داود صاحب الصنن خمسمائة ألف حديث بأسانيدها بيده ولهذا جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود فقال له لي إليك حاجة قال وماهي قال حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان قال نعم قال أخرج إلي لسانك الذي تحدث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله فأخرج إليه لسانه فقبله وأبو داود هو الذي قال عنه الأئمة محمد الصاغاني وإبراهيم الحربي أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديث وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به حتى مر بي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام ديناراً قال فاحتجمت وأعطيت الحجام ديناراً والإمام أحمد هو الذي أفتى بستين ألف مسألة بقال الله وقال رسوله وأما شدتهم وغضبهم على من طعن في السنة أو عارضها برأي أو قياس فهذا عندهم يهجر ولا يكلم بل يعاقب ولقد هم الخليفة هارون هارون الرشيد رحمه الله بقتل رجل من الأشراف سمع بمجلس هارون بما في الصحيحين احتج آدم وموسى فقال الرجل فأين لقيه فغضب هارون وقال النطع والسيف زنديق زنديق يطعن في الحديث فما زال العلماء الحضور يسكنون غضب هارون ويقولون فلتة لسان زلة ما قصد بها شيئا حتى سكن غضبه رحمه الله فرحم الله هارون كيف لو سمع؟ كيف لو سمع من يصف الأحاديث الصحيحة بأنها ضد الفطرة أو تسيء إلى الإسلام كيف لو سمع من يصف نبي الأمة بالمتوحش وبعض أحاديثه بالمتوحشة إذا لأقام عليه حكم الله ليرتدع أمثاله من الزنادقة قال أحدهم إذا عارض الحديث العقل فرده وإن كان في صحيح البخاري ولا كرامه. نعوذ بالله من زيغ القلوب قال العلماء من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر ومن استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر والدليل قول الله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال الذهبي إذا رأيت المتكلم والمبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل لو علم هذا الطاعن في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه أنه سوف يردع ويؤدب لما تطاول عليها وكذب بما صح منها فإلى الله المشتكى ونسأل الله أن يرد كيد المنافقين والطاعنين في السنة إلى نحورهم وأن يكفي المسلمين شرهم وأن يفضحهم ويذلهم إن ربي لسميع الدعاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والإلحاد يا ذا الجلال والإكرام اللهم عز الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحوا لا تأمورنا واجعلهم أنصارا للخير أعوانا عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء نسألك أن تفرج هموم المسلمين في كل مكان وأن تشفي مرضاهم وأن تفك أسراهم وأن تعافي مبتلاهم وأن تقضي ديونهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا ناصر المستضعفين نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في بلاد الشام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أشبع جائعهم وأمن خائفهم اللهم احق دماءهم واحفظ أعراضهم اللهم يا حي يا قيوم قو عزائمهم اللهم عليك بطاغية الشام ومن أعانه من المنافقين والكافرين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم أذقهم لباس الجوع والخوف جزاء ما فعلوا بعبادك المسلمين